السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء الله من شيء بعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 قبل موته في عبادة الله عز وجل اجتهادا كبيرا فقيل له لو رفقت بنفسك وأمسكت قليلا فقال رضي الله عنه إن الخيلة إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها إن الخيلة إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها يعني قرب نهاية السبق أخرجت كل ما عندها ونحن في ليلة الثامن والعشرين وقد أوشك رمضان على الرحيل رمضان الذي طالما دعونا الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يفعلون فبفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه ورحمته بلغنا هذه الأيام المباركة وقد اقترب رمضان وأوشك على الرحيل واستمعنا إلى آيات الله تبارك وتعالى التي تهز الجبال هزا تطلع علينا نسمعها من أئمتنا يقرؤون قوارع عظيمة وآيات بينات وكذلك استمعنا إلى مشايخنا الفضلاء يحدثون عنها يحدثوننا عن رحمة الله تبارك وتعالى وأهمية التعرض لها وعن أهمية اقتدائنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا هدفهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وعن القدوة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون ذلك وعن المسؤولية تجاه هذا الدين العظيم وعن وعن معان كثيرة فكان ماذا؟ على رأي فضيلة شيخنا حفظه الله ورده إلينا سالما وجمعنا الله بما شيخنا على خير فكان ماذا؟ دعون الله تبارك وتعالى كثيرا كما يدعو شيخنا الشيخ محمد أن يغفر الله عز وجل لنا وأن يتوب علينا وأن يغفر زلاتنا وذنوبنا وأخطائنا والله المسؤول أن يستجيب سبحانه وتعالى فكان ماذا بعد ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فإذا استقرت قدم العبد في منزل التوبة فعليه أن يلجى إلى منزلة الإنابة عليه أن يلجى إلى منزلة الإنابة والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى التي أمر الله عز وجل بها عباده وَأَنِيبُوا إِلَى ربكم هذه الآية بعد آية إيه؟ آية ساعة الرحمة العظيمة التي نادى الله عز وجل على عباده وانظر إلى هذا النداء العظيم قل يا عبادي الذين عبادي مفروض يعني المطيعين المقبلين ولكن انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تيئس من رحمة الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فماذا؟, فماذا بعد ذلك؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يأمر الله سبحانه وتعالى بالإنابة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى الإنابة بين الله عز وجل أنها صفة خليل الرحمن تكلمنا كثيرا عن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعنبين الصلاة والسلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب حليم كثير الحلم عما أخطأ في حقه يغفر ويعفو ويصبح أواه كثير التأوه من خشية الله عز وجل أواه أصلها كثرت كلمة آه آه يعني يكثر من التأوه من خشية الله وهذا دليل على رقة قلبه لحليم أواه منيب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ونحن مأمورون بالاقتداء بخليل الرحمة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه ثم ذكر ثمانية عشر نبياً قال في النهاية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فنقتدي بقليل الرحمن ينبغي علينا أن ننج منزلة الإنابة وبيّن الله تبارك وتعالى أن المنتفع بآياته سواء كانت المقروءة أو الآيات الكونية هو العبد المنين كما قال الله تبارك وتعالى في سورة قفت بصرة وذكرى لكل عبد منيب وفي نفس السورة يبين الله تبارك وتعالى أن أصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم منهم هم أهل الإنابة وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب وجاء بقلب منيب يرجع إلى الله تبارك وتعالى وبشر الله عز وجل عباده الذين أنابوا إليه ورجعوا إليه سبحانه وتعالى فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد ولكن كيف تكون الإنابة إلى الله تبارك وتعالى يقول الإمام ابن القيم أيضا وسامحوني سوف نذكر كثيرا كلام ابن القيم رحمه الله فهو أستاذ هذا الباب يقول ابن القيم رحمه الله وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء الإنابة اللي هي إلى الله سبحانه وتعالى تستقيم بثلاثة أشياء الإياس من عملك وبمعاينة اضطرارك ورؤية لطفه بك ما معنى هذا الكلام يبقى الإنابة تستقيم بثلاثة أشياء الإياس من عملك ورؤية اضطرارك أو بمعاينة اضطرارك ورؤية لطف الله عز وجل بك أولا الإياس من عملك بعدما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الأعمال الصالحة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 ويعد استغفر ويتوب ولا يفعل شيئا لا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالتوبة تحتاج إلى عمل صالح تاب وأصلحوا إلا الذين تابوا وأصلحوا فبعدما عمل هذه الأعمال جاء صام وقام واعتكف وختم القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله بعد هذا كله يقول بالإمام القيم الإياس من عملك إن الواحد يأس من عمل طب يعني إيه إياس من عملك نفهمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لن ينجي أحدا منكم عمله واعلموا أنه لن ينجي أحدا منكم عمله فقالوا ولا أنت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا ده من يقول كده صلى الله عليه وسلم أوقفتني هذه الكلمة كثيرا. ولا أنت يا رسول الله ولا أنا من الذي يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي، حينما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر لم يتوانى ولم يتكاسل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وجاهد في الله حق جهاده طوال ثلاث وعشرين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يتوانى ولم يتكاسل وجاهد في الله حق, جه... حق جهاده حتى أتاه اليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه صلى ليلة ركعة واحدة قرأ فيها بستة أجزاء سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران يقول حذيفة فلا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا آية فيها تعوذ إلا تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق العالية الذي زكاه الله تبارك وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم واللفظ على تدل على تمكن الأخلاق العالية من النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود يوم القيامة المنزلة التي لا تنبقي إلا لعبد وهي له صلى الله عليه وسلم حينما يتأخر الجميع كل الأنبياء كلهم دعواه في هذا اليوم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري آدم يقول اذهبوا إلى إبراهيم وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها ثم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويخر ساجداً تحت العرش فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح عليه بمثلها قبل ذلك ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يطرق باب الجنة فيقال من؟ يقول محمد عليه الصلاة والسلام فيقال بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك كل هذا ويقول عليه الصلاة والسلام إلا إيه الحديث إلا أنا لن يدخل أحد منكم الجنة عمله فيقول إلا قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمدنا الله برحمته سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته إذن فما الداعي للإعجاب بالعمل والركون إلى العمل حتى ولو كانت هناك بعض الأعمال بعض الأعمال اليسيرة التي لا تليق بجلال الله وكماله كل هذه العبادات التي نفعلها بضاعة المسجال لا تصلح أن تعرض على ملك من ملوك الدنيا فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى نحن لا كثير مننا لا يكاد يصوم إلا في رمضان ولا يصلي تهجد أو القيام إلا في رمضان واحد كده بعد ما يصلي ويتهجد ويعتكف يظن أنه يعني من المبشرين بالجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته والأمر أن العبد حتى بعد هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يخشى ويخاف أن تقبل منه فقد رأى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاً يعني يؤدون قلوبهم خائفة يا رسول الله عائشه تقول الصديقه بنت الصديق رضي الله عنه يا رسول الله الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر هم دول الناس اللي المفروض تخاف الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر فقال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني يصلوا، يصوموا، يتهجدو، ويذكروا وفي الأخير يخافون ألا يتقبل منهم. بعض الناس يقول لك أنتم حيرتونا معكم. يعني أنتم في الأول تقولوا اجتهدوا في العبادة، وصلوا، وتصدقوا، وذكروا الله، وقرأوا القرآن، وفي الأخير يعني. نخاف من العدم القبول أيضا يا ابن القيم رحمه الله يضبط هذه المسألة فيقول أن العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى مثله مثل الطائر في طريقه إلى الله زي الطائر الطائر لا يطير إلا برأس وإيه؟ وجناحين يقول فرأس الطائر هي محبة الله عز وجل والجنحان الخوف والرجاء فإذا قطع الرأس مات الطائر وإذا قطع أحد الجناحين صار فريسة لكل صائد وكاسر يبقى العبد لابد أن يسير إلى الله بإيه خوف ورجاء فالرجاء حاد والخوف سائق والموصل الله بمنه وكرمه كما قال فالإنسان يخاف ألا يقبل منه عمل ولكنه مع ذلك حتى يزن المسألة لابد أيضا أن يحسم الظن في الله سبحانه وتعالى هذا العمل لا يستحق هذا العمل لا يساوي الثواب العظيم الذي ينتظر العبد نبي عليه الصلاة والسلام يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه موضع صوت يعني, يعني الشبر في الجنة أحسب من الدنيا كلها وما فيه طيب دلوقتي اللي عايز مثلا يريد أن يص يعني يبني لو شقة أو منزل انظر كم يسافر وكم يعمل وكم يجتهد وكم يحصل من الأموال من أجل شيء يسير في الدنيا هذا البيت كم يساوي من المدينة التي تسكن فيها وكم يساوي من البلد الدولة التي تسكن فيها وكم يساوي من الأرض التي نعيش عليها وكم يساوي من الدنيا العظيمة الشاسعة موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيه يبقى مهما عملنا من أعمال لا تساوي الجنة ولكن هذا برحمة الله سبحانه وتعالى إلا أن يتغمد بالله برحمته بما كنتم تعملون حينما يذكر الله سبحانه وتعالى إن بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم وليس أن هذه الأعمال هي مقابل لدخول الجن إذا فالإياس من العمل الإنسان لا يضطر عمله ولا يتكبر بعمله ولا بعمله يركن إلى هذه الأعمال وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما بنى البيت هو إسماعيل قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مع أنه عمل عظيم لكنهم يحرصون على أن يسألوا الله عز وجل القبول فهكذا المسلم في هذه اللحظات الأخيرة بقي ليلة أو ليلتان يكون حريصا ويجتهد في أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ما سلف من أعمال الإياس من العمل وبمعاينة اضطرارك الأمر الثاني حتى يتم الرجوع الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى فالعبد يستشعر أنه مضطر وأنه فقير وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه منكسر لله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولذلك مما يؤثر عن شيخ الإسلام البتائمية رحمه الله أنه قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات يبقى الفقر هذا شأن الإنسان العبد الضعيف المسكين المحتاج والغني هو الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث ورؤية لطفه بك أن يرى العبد لطف الله تبارك وتعالى به، فهو بالله، وبال، فأنت بالله، وبالله أنت. هذه أو هذا المعنى العظيم الذي أعلنه خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام، وما توفيقي إلا إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيم. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن مغصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا إلا بالله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى فيلج المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويضطر إليه ويدعوه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى فينزل العبد حاجته بالله تبارك وتعالى ويسأل الله عز وجل لا يضطر العبد بعمله ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويجتهد في العمل حتى آخر نفس في حياته كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فبالواحد لا يعرف متى سيموت ولا أين سيموت فكأن هذه الآية إشارة إلى أن يستمر العبد على الإسلام وعلى الإحزاب حتى إذا ما جاءه الموت وجده مسلماً مستقيماً لله تبارك وتعالى نختم بقول ابن القيم أيضاً رحمه الله يقول عليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعته فإن الله عز وجل قضى أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتقبل منا ومنكم الصيامة والقيامة والقرآن وسائر الأعمال وأن يجعلها خالصة من الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وكذلك الله